البيت <متحدث> يا صلاحي البيت البيت عايزة تاخدوا البيت عندها فيا ريت التقنية على صلاح انه يرجع البيلة اوكي انا حتعرف بس المهم عمر هيفوق امتى لسه قدامه شوية الدكتورة مروعة بتنصح انه يستنى في المستشفى لبكر ياه <متحدث> yeah, في الدرجة دي Lizzie, je bent erg schattig. Is wat ik bedoel, wat ik ik ben toch een man. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is is er de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan is een de aan de اظن كده انت فهمت يا سيد المسألة بقت واضحة خالص بتقولي كده من الصبح لزمتها ايه اللف والدوران ده واي واي وما حدش عارف خير فيه النهارده تبقى لذيذه بكرة تبقى عادية جدا فاكر رواد رؤوف مسطره ايوه اللي ما دخل كلية الهندسة فضل شايل المسطره الطويلة دي لحد ما تخرج ماله ده يا صلاح مش عارف على فكرة بقى انتوا بجد من النوع البايخ السمك الخنيق <تصفيق> انا شفت عجبك كده هيغيرت رايها يا عم دبان عليها مهزوزه مهزوزه كده كده عايز حاجه يا استاذ صلاح ايه البني الغريب ده يعني انت بتدخل عليا الاوضه عشان تسألني عايز حاجه آه... شكلك كده سمعت شوية حاجات وعايز تقولها لنا قولي يا خلبوسه بصراحة اه سمعت ايه يا سليمان مدام اعتماد مصره ان المهندس صلاح يروح على بيته ومدام شاهه بتتخانق مع المهندس حازم وبابا ايه موقفه في الليلة دي الاستاذ حسين واقف مع ام رضا بيرغي جامد معاها بس مش عارف بقى ايه الهدف من الرغي ده وياسمين فين اه صحيح فين ياسمين ايوه هي ياسمين فين المهندس ديسة ياسمين دخلت الأوضة اللي فيها عمر ولسه ما خرجتش ايه ده هو عمر تعبان؟ ايه ده بس يا باش مهندس؟ اه ده زاي اه ده زاي بس يا أستاذ حسين البيت بقى فوضى والهاني ما ضيع وقتها كله في المصنع والعيال حتضيع مننا طيب ممكن اسألك سؤال يا حازم باشا اه اه اتفضل انت قعدت اخر مرة امتى مع عمر؟ بصراحة مش فاكر اصلا انا مش موظف له مواعيد شغل لحد الساعة اثنين البيت انا راجل عندي شركه يعني موظفين وعمال وعمارات بتتبني انا محتاج فوق ال24 ساعه 100 ساعه شوف يا استاذ حسين انا من ايام ما كنت مقاول صغير اتعودت اني اكون مصحصح لكل صغيره وكبيره الطوبه لو ما تتحطش في مكانها العماره كلها هتتهد ايوه ده كلام مظبوط يا باشمهندس فعلا الانسان اللي عنده ضمير لازم يبقى مصحصح في شغله مهما كان بيشتغل ايه انا مثلا الحكايه عندي اصعب كتير حضرتك بتشتغل في الطوب والاسمنت لكن انا بتعامل مع ارواح بشريه تخيل يبقى تحت ايدك مش اقل من 3000 طفل وشاب وانت المسؤول عنهم الموضوع مش الف وب واي بي سي الحكايه اكبر من كده بكتير انت بتعلمناش الطفل بيقضي نص يومه معاك في المدرسة يعني انت بتشارك في تربيته قبل تعليمه فتخيل بقى المسؤوليه اللي انت محطوط فيها انا ساعات كده وانا قاعد مع اعتماد في البلكونه وهديك يا ساوب نصر وهي ساعة المغربية اقول لها انا مش نظر مدرسة اعتماد انا مدير مصنع والمصنع ده بيخرج اجيال كل سنة في منهم المهندس اللي زي حضرتك والدكتور والعالم والممثل ايوه فعلا مسؤوليه كبيرة جدا أيوة بالضبط كده بس أنا بقى عودت نفسي من فترة طويلة أني أفصل ازاي يعني؟ أول ما حط رجلي في المدرسة أنسى البيت ومشاكله وركز في شغلي وأول ما رجع البيت أنسى الشغل لأن مراتي وابني ليهم حقوق علي أنت عارف يعني ان انا والواد صلاح أصحاب, إصحاب إصحاب قوي من ايام ما كان في كيزي وان أيوة صلاح ده ولد ممتاز فعلا أنا قعدت اتكلم عنه ربع ساعة بس حسيت اني يعرفوا من سنين وولادك ما شاء الله ما شاء الله زي الفل بس ياريت انت بقى تديهم جزء من وقتك بقولك يا باش مهندس انت خدتني كده في دوكا اخبار السجار الكوبي ايه والعلاقي الواد صلاح هو احنا رفيف في بنزينه <تصفيق> لا لا لا لا سيبك من السجار ايه رأيك نعمل حاجة ما عملناهاش من ايام الشباب ايه نعمل ايه يعني حنوقف على نصة المستشفى ونعكس بنات <تصفيق> لا يا رجل مش للدرجات دي اما ليه تجي نروح نشيش؟ هي دي الاوضه يا باشمهندس اه خير خير في ايه اهلا وسهلا يا باشمهندس معقول جد نفسك ده انا كنت حيجيلك دلوقتي حالا عشان اطمن عليك مش مهم انا المهم عمر ماله تقريبا كده يعني جاله انهيار عصبي لما شافك وانت بتقع في البستين فحاسس انه هو السبب طب الدكاتره الدكاتره قالوا ايه هو واخد دلوقتي مهدئ والدكتورة مروه شايفة انه يستنى لبكره في المستشفى انا مش همشي من المستشفى دي الا ورجلي على رجله <تصفيق> الرجل السليمه بقى ولا الرجل يا <تصفيق> لا, لا, لا, لا لا لا لا لا لا يمكن سمعته من سليمان دلوقتي يا سليمان لسه ما مستني لما تخلص عشان ازق الكرسي سليمان روح ارمي ودنك في حته تانيه ها واول ما تسمع حاجه جديده تيجي تبلغني فورا والا والله هبلغ البوليس عنك حاضر حاضر سليمان لازم تعرف انك متراقب كل الممرضات اللي في المستشفى دول تبعي ها انا هجيب لحضرتك كل اخبار العيانين اللي في المستشفى طب يلا مع السلامه وخد الباب وراك يا زفت الصلاح انا كنت عايزه منك طلب يا... أخيراً أخيراً إيه؟ أصلاً أنا من امبارح كان نفسي تطلبي مني أي حاجة هو أنت امبارح كان ليك معالم أصلاً آه آه ما تفكرنيش بص أنا عارفة طبعاً ان أنت نفسك تروح بيتك وتعود اوضتك وتبقى براحتك واستبابك ومامتك وأكيد طبعاً صحابك وقريبك هيجوا يزوروك طبعاً ده الموبايل بتاعي بيرن كل 5 ثواني صحابي دول هيتجننوا عليا بص أنا مقدره ده كله بس كان نفسي يعني نأجل الحكايه دي أسبوع 10 ايام لحد عمر حالته ما تتحسن ويتأكد ان انت بقيت كويس أنا عايزك تعرفي حاجة أنا علشان خاطر عمر ممكن أعمل أي حاجة انت ما تعرفيش انا حبيت قد ايه حبيبته بس <تصفيق> ده هو ده كان امبارح بالعربيه والنهارده غرقاك في البيسي لا ما كان في ساعة كده بين الحادثتين كنا قاعدين انا وهو بنلغي في الجنينه وبعدين الحب ده بيجي في لحظه مش محتاج سنين عشان الواحد يحب حد تصدق كلامك ده مظبوط جدا طول عمري كلامي مظبوط اسالي علي في الجيزه وانت تعرفي اصل انا مريت بحاجه يعني شبه اللي بينك وبين عمر هو انت عملتي حادثة برضو؟ كده ليه عنده عمر يا ستي خليه براحته بس المهم ما يعملش حادثة جديدة يلا بلاي بلاي بلاي ايه ده هي الكوتشينه اللي في ايدك دي كلها أولاد انت شكلك بتغش على فكرة يعني هو انا كنت جبتها من بيتنا مش سليمان الزفت هو اللي راح اشتراها ولا شرفني اصلا بقى ما انتوا الاثنين شكلكم <تصفيق> لكن أنا كنت عايزه أسأل سؤال كده صغنطوطه <تصفيق> انت خارجه ايه يا لما يبقى عندي صيدليه تفتكري انا خارجه ايه زراعه سوري سوري فاتتني دي <تصفيق> اه اصل انا اول مره أعرف واحدة في الجامعه في ال واللي بتعرفهم بقى إن شاء الله فأنه مجال. ناد دول حاجة تانية خالص كانوا في التجارة هندسة أدب دبلومات يعني حاجات كده. وأنت خريج إيه من دول؟ تجارة. مع إنك المجموعة دخلني هندسة أو صيدلة بس أنا قبرت دماغي بقى. وبتشتغل محاسب؟ لا بيزنس عمل حرة. آه ja haha yeah. I have a taxi كده زغنتوت وبفكر افتح سوبر كبير كده اهون عشان دماغي كبيره قوي لك أنت وصلاح أصحاب من زمان يا نهار اسود يا نهار اسود ده من زمان قوي ده إحنا من كيجي واحد واحد كده واحنا قد كده مع بعض زي انا وياسمين هو هو هو ده انا لسه شايف فيلم قريب نفس القصة اتنين أصحاب ولاد واتنين أصحاب بنات اتعرفوا على بعض وحبوا بعض وحضنوا بعض وقرروا يعملوا بعد كده بيكنيك راحوا بيت مهجور بقى في بعيد بقى في الصحرا كده شاول شباب يعني طلع عليهم سفاح وقتلهم هم الاربعه حكايه تحفه فيلم رومانسي قوي رومانسي ايه جاتك القرف ده فيلم زباله ما انا قلت كده برضه يا صلاح يا صلاح هو طاخر ليه اتفضل العب <تصفيق> لا انا اتخنعت اعتمدت الرجل ده عايز يجنني عايز يمشي بكون كله بدناهو اهدي بس اهدي بس يا حاجة شاهي ده حتى الاستاذ حازم شكله زوقه ابن ناس انتي عارفة ايه المشكلة الاساسية اللي بيني وبينه يا خطي ربنا ما يجيب مشاكل هه هه قوليلي ايه هي المشكلة حازم يا ستي لما اتجاوزني وانا في السنوية العامة اصر اني ادخل كلية الهندسة وانا نفست اللي هو عايزه عدك العير لكن انا برضو بقى في عرق صعيدي الدحلب لغاية ما عملت المصنع طبعاً اتمسكنتي لحد ما تمكنتي. بالضبط ومن يوميها شيلها جوه قلبه أي مصيبة تحصل يبقى أنا السبب والمصنع واخد كل وقتي ويقول لي أنا هبيع المصنع يا شاهي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني حطت المصنع فوق دماغه وزاعه بالضبط كده مش كفية انه مشغول طول النهار في شغله ده بيجي على النوم وطبعا انت بتعنيدي معاه وبتعودي في المصنع طول اليوم طبعا حقود انا في البيت اعمليه لوحدي بقى وطبعا العيال هم اللي رايحين في الرجلين ما هم عياله يا اخت زي ما هم عيالي انا غلبت خلاص اي مشكلة تحصل ياخد شنطته وروح يقعد في قوتيل لا لحد كده وستقب في ايه يا اعتماد ده ده الخطر بعينه كده جوزك هيروح منك يا حبيبتي يروح مني يروح فين بقى انا ما اقدرش اعيش من غيره ده انا بحبه يا اعتماد قولي لي قولي لي اعمل ايه بصي يا حبيبتي اول حاجه تعمليها انك تخليه يحب البيت ما تقوليش بقى ان انا اعمل له اكل انا ما بحبش وقفه المطبخ البيت مش اكل وشرب نبتدي اول حاجه بأنك تدي له ودنك أفندم أيوة الرجل بيحب يرجع بيته يتكلم مع امراته ويحكي لها مشاكله ولو ملقاش ودن في البيت حيدور على ودن برا البيت ومتهيق ليحني أن الأستاذ حازم منظر وهيئة يعني حيلقي ألف ودن تسمعه يا دي المصيبة دي نسد وداني طول الوقت يعني خلاص حازم روح مني اعتماد صلاح الخير برعاية voor de food.